كربلا لا يصير في ما لقي عندك اهل المصطفى كربلا لا يصير في كربن وفلا ما لقي عندك اهل المصطفى جمع على جور اصور من دم سالا ومن دم حارا كربلا لا يصير تيكر فن ما لقي عين ذكاء للمصطفى كم على صر بيك له من دم من سال ومن دم حكرا فان حضي وخلي الروح يا ابن الشهر و اصيح ضيل جيبتي ان ان فوقي صيح امين الغصاب حاج حا وحاج حزاء الحيا فوجا يا هيله للغايب عن كل عين هو ضيا اساطع عن في الخافق سقام وعناديا تعني في الحاح علي يقوم علي ها <تصفيق> ابني <أليه؟ تصفيق> الفرا والوا ها انا ابني الفارو وغالوا ديمه طيره ها انا ابني الشيهد للبحر البيبيض ها ابني بتول يزهر على مصاب جرالي بالي وسوني وسوني الدمعكم واللاطم والنوح على الذبحيت من القفى مذبوح على أظام يومين لذيذ الماء يحرموني فوعسون يبدأ ليعكم إلا أطوم وابي ومالليت اذ ال ما يحرموا قال السل بني وعري عت وقطع ورود بيتي ورا وبالمسالخة جطع جبتي العطشان يا شيخ شرب الماء يذكروا ها اللي شبه تاب حجار صعبهه فانا لا اسقوي اوعد ابن الذين يا شي غيظي المول حضرا اليك سيدي افرج الله انا هل شفت الشيء ما يرجع صدري انا هل شفت الشيء ما يرجع صدري لازم شي عم بتسيب شتفه و ضايح حزنا خريت برجل حي نيل السلميت انا عدوا وساينان يا اللي تحبوني فنادوا شبتي لشمر قاعد على صدري لزمشي يا بيتي بشف فرغي داي حزن احري رفاسني برجلا حيني سلامي تامري انا دوا شيعهتي مهما الشهر جمع ذبابه ما ينفذكرو هوا مهما الشهر جمع ذبابه ما ينفذكرو هوا انا لعمدا انتحقوني إلهي نقسم عليك بحق الطفل الرضيع حق حوائج المحتاجين ومن سالني الدعاء يا الله إلهي نقسم عليك بأجل الفضل العباس بكفيه أن تشافي كل مريض لا سيما المنذورين يؤكدون على شفاء المرضى أسألكم الدعاء جميعا اللهم ارزقنا في القريب العاجل زيارة الحسين عليه السلام وفي الآخرة شفاعته خلاه لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا يا الله اللهم عجل فرج إمام زماننا واجعلنا من أنصاره والشهداء بين يديه